دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد مدقت فلا فلأنت خالقنا فادع لك الأخوات دوما لك الحمد والجسد والخلوات من يكشف السؤال من يزيل الرحمات دوما لك النجوة في الدم في دعوات من يكشف السؤال من يزيل الرحمات ويجيب مضطرة قل لي الساعة فلن ترى نرجوك في الردوسات عظم لنا الدرجات دوما لنا البشرات برضاك والبركات في عظيم لنا الدرجات دوما لك والصلاوات لو ملك الحمد مدقت النبط